الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه مشهدا اولى جميعت مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ليؤذي رباسا شديدا ملذوما ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا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 وَيغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْفَوْزَ الْعَظِيمَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَيَا أَيُّهَا الإِخْوَانُ الْمُؤْمِنُونَ أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي أَوَّلًا بِتَقْوَى اللَّهِ إِنَّ دُبُؤُونِي نَكُوسِيَنِي kama vile ambavyo ninayohusia nafsi yangu mwenyewe kwanza kabisa katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala wakikao ni yowasiya wake yeye Allah jalla wa ala aliyotusia sisi wa أكسم الله أن يتكوكا كتابه الجامع لك ولقد وصينا الذين أوتي الكتاب من قبلكم وإياكم أن تقوا الله وحققا بما وُصيتم وألويء كتاب قبل ينينى ننيء بيء تومكوسين يا الله جل وعلا هو يوصي و الله عليه وآله kama ilivyo maarufu kwenu katika hadithi ya ermadh bin saria alipomshi mtume mawaidha maaya ya niyao zao na sahaba wa na yakamguju machozi macho kisha akamwambia tusie akamwambia usikum bitqallah na kusianin kumcha allah was-sam'i wa ta'ah na kusianu usikivu ننكوسيين وكيف؟ وما معنى موسكيف وكيف؟ ما معنى في الله مما علمتم مشددا هذا هو عنوان لقائنا مع هذه الخطبة الكريمة والله تبارك وتعالى نساله ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه mima ulimta rushda katika yale ambayo ya umefuzwa ya mambo ya uongofu hi باذن الله تبارك ya hutuba hii ya leo na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe miongoni mawale wanya maneno na wakayofuata wa yaliyo mazuri حقيقه يايي نمتوالا واذو لا نموذا جو yake. دوقو زانغو هذه قطعه من الآية الكريمة مما علمت ارشد هي شيء نقبل كتقايه تكفو من سوره الكهف كتقوره الكهف جعلناها anwani hadhihi khutbah tumekijalia kupanda hicho cha aya ni uwani ni anwani ya khutbah hii alayhi min ahamia alilm wa talabi ya ambayo na zilizopo zilizobeba القاوم مهم وعزم نكويتك وتكوكيل الكل يكونوا مبقى مما علمك شهد اماه تنجاليا ني يا خطبيا هي اليوم انا يسمي الله جل شانه قد كصوره الكف لكن بها لقد رواه الشيخان الامامان البخاري ومسلم في صحيحيهما ومسموا المشايخ الاوائل بخاري ومسلم كتق صاحب الاوائل من حديث ابي بن كعب رضي الله عنه كتق حديث ابي بن كعب الله يرضى انه سمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول كما يوي عبيد بن كعب اليمسكيه من, من قام موسى خطيبا في بني اسرائيل انا اسمع إن موسى في بني اسرائيل عليه السلام عليه الصلاة والسلام اليس ما مستو واحد حاليا يكون لي ونوح و اسرائيل اكاوبخ خطبه, خطبة الي علم بني يكه الي حكم بني يكه المواعظ ما تثمنوا فالسئله بعدا يا خطبهه اكاولى موسى عليه الصلاه والسلام اي آه. من شي يا موسى مناني كاتي يا وقت مرتي علي يكون انا جوا زايد نعم قال انا موسى كسمه ميمي قوله هي يا موسى عليه الصلاه والسلام هيكوبنده حتى كدهو والله جل جله فعاتبه الله سبحانه وتعالى عليه. الله akamgomba Musa عليه salam wa salam iz lam yard al-ayn ilayhi alipokuwa mufah kuirejesha ilmu kwa Allah jalla wa ala alipoulizwa nani ajua ya zaidi alitakikanda Musa aliseme Allah jalla wa ala lakini Musa baada ya kiasi ya macho wana wa israeli ikawapelekea kuuliza nani anaaamu meidi musa akasema ana mimi kauli hii allah hakuipenda na hapa kuna mafunzo mengi makubwa kabisa kwa hivyo vyo hivyo allah jallashanhu aliyakurushuko kukaa ilmu basi wama utiitum min alilmi Hamkupewa nyinyi katika ilmu ila kidogo tu elimu ni Allah kila unapokuwa nayo umepewa na Allah usisike bahala ukajiona usike bahala ukajikwanza kwa sababu ya ilmu uliokuwa nayo ukawadhawau wengine rejesha siku zote ilmu ni Allah na ilmu amekupa Allah itakuondoshia dhaura itakuondoshia kibri. موسى لما سما اجوئي زائدي ميمي الله جل وعلا حكو يpendا الله جل وعلا, وعلا اكامغوم موسى عليه الصلاه والسلام فاوحى اليه اكامفنوليه وحي اكاممبيا ان لي بمجمع البحرين عبدا ان لي بمجمع البحرين عبدا Allah kamwambia Musa mimi ninaye. Ninaye mja yuko bahala pa makutano ya bahari mbili. Mja wangu huyo. A'lamu minka ana'idu zaili kuliko wewe Musa. Allah kamtalia ni ajdan, hakumtalia kama ni rasuli wala cheo kikubwa. Musa yeye ni rasuli, lakini Allah kamwambia ninaye mimi يُكُوبِي مجمع البحري بهاء الله بالفقطاء البحري هو أعلم منك موسى. فقال موسى موسى عليه الصلاه والسلام بعد ان قوى الله جل وعلا اكسم يا رب فكيف لي به ميم تنفطاجا يا هو نكفيك اياه هه نكمجوجه Nikafanya nini? Si kwamba kwa niko mjengea chuki chuki. Kwa nini yeye anajua zaini kuliko mimi? Au nilihamfanyia husna? Lakini Allah na mtume wake kastahidithi hii wanachosimulia namna gani umuhimu wa ilmu hata kama iko mbali na hata iko kwa mjumbe kwa mtu ambaye martaba yake iko chini kuliko wewe madam amekuzidi kielimu basi chukua ilmu hata kama atakuwa ni mtoto mdogo Allah janaaala akamwambia Abdam huyo ni nje ya na we Musa ni rasul Musa akafanya shauku ya kutaka kukutana na mjumbe huyo akamwambia Allah nishukia الله جل وعلا كما كم امبيه معك اوتان وتتشكو موسى pamoja nao samaki fatajalehu bimiktali samaki huyu utamtia katika chungu kwenye kikango tengeneza vizuri kisha funga safari fahinama fahinama faqadta alfusa fahuwa sama funga Popote pale ambako samaki huyu unomtia kuji kango, utakapomkofa huyu akatoka huko, akawa hayuma basi hapo ndipo pahala alipomjia mwenye hekimu ulikuwa wewe. Musa bada kupata simulizi hizo, akamwambia mwanafunzi wake Yusha bin Nun, akamwambia la habarahu, sitowacha kwenda mimi. Hata aبلغ majma' al-bahrain inkana fike majma' al-bahrain maqtanu ya bahrain amapo hapo ni masajidi wa panji au ardhu ya hutba au kama sikafika hapo nitaendelea kwenda tu karne kwa karne miaka kwa miaka miezi kwa miezi Masiku kwa masiku huko kuna imu ndugu zangu waislamu hapa pana mafunzo makubwa tunao. Aiz muhatta yawaqf. Tukizungumza tazungumza ilmu ya sharia. Usione mali. Funga safari. Mtume wa Allah anachosimulia kwa ka surah Al-Kafir baada kutajwa kuna falaha mpaka nifikie makotano ya bahari mbili kama si hivyo, au amru ya hukuma nitaendelea kwenda tu. Akamwambia mwanafunzi wake Yusha bin Nun chukua samaki safari inaanza. Kuna mmoja tumetaliwa, ana ilmu. Huyu Uy, ni mnyume wa Allah. Tukapewa sisi simuli zake katika Qur'an al-Karim katika suratul Kahf yasiwe au kisiwe ni kisa amacho tunakipita ndani yake kuna ibada ndani yake kuna mawaidha ambayo mimi na wewe tunatawalika na chekikana tuahidike tuonyeke kwa mawaidha haya Musa alayhi salam akafunga safari yeye na wanafunzi wake na kama takikifuku kwa sababu ni hutuba ya Jumahuri zao فبكاءتى الفا الصخره بكى وكفكت جو يا مlima فانا ولفظ فيك وضع رؤوسهما فنام وكوان كف شغله ومهشكى تعبان وقاللا موسى قاللا عليه الصلاه والسلام قال بولا لموسى منافسويك يا شعب النون اكجئونه المعاجب anaona samaki aliokuwa ndani ya chungu anajipiga piga kisha akatoka katika chungu kisha akatumbukia katika bahari kisha huyo kwenda zake na, na huko akiacha alama juu ya bahari baba mambo ya ajabu kabisa Musa alayhi salam alipoamka anamwambia yusha binu tayar kuruka kwende ziki kumbe ile ilikuwa ni sign ndio alama ya pahala alipo alipomja huyo Munyimu ambapo Musa anapataka hapo. Lakini hayo hayayaona Musa. Yusha bin Nuni ameyaona Musa alipoamka akasahau kumpa habari zile. Safari ikaendelea tena ya usiku mzima na mchana mzima mpaka wakati wa pahala Musa anamwambia wanafunzi wake atinda kadara ana. Hebu leke bize chakula chetu chakula chetu. لقد لقينا من سفرنا هذا nasara. وقحقا yetupata sisi kutokana safari hii usumbufu mkubwa. macho maiva safari hii ya kutafta elimu tumechoka mno. tabulati kile chakula chacho tule sasa. yosha bin noon nakumbuka mbendo. kuushana kile chakula kana habari pevu. nimeisahau wama ansani ya nankura. لا حقونا لو ساوليشا كيساهو لو ساوليشا خبريهو كيقفموك الا الشيطان اسكتوا الشيطان انمبيه ارايت حيث اوينا الى الصخر واونا باليتو لضكندا كاتجابالي باليتو لانا باك فاذي نسيت الحوت mimi nimesahau kukwambia habari ya samaki. Pale ilikuwa maajabu. Fataka sabilehu fil bahri ajaba. Yule samaki alichukua njia yake katika bahari katika namna ya ajabu sana. Katoka pale Musa akamwambia, "Dalika maana nadhhi." Hapo ndipo tulipokuwa tukipataka. Safari yote hii madhumuni ilikuwa ni hapo Musa. Yusha, Yusha. ala atharihi Allah anasema ikabidi nini sasa wareje tena nyuma wapige tena ukwata wanafata nyayo zao walizopita mango wakarejea mpaka wakapanda tena katika jbali walipopita katika jbali walipofika pale Musa alayhi salam fawajada 'adana akamkuta pale mbia mustaj' bi akiwa ameligubika Guo أملانا. موسى عليه الصلاه والسلام سلم عليه بعد اكم سلميه, سلمية. القى الخضر انا امجد خضر مع موسى وافي نافي سلام من دي هو ننهيله سلام اللي يقوافي له وان جاني موسى ميمي موسى خضر نممبيه موسى بني اسرائيل ومن يله موسى بني اسرائيل ala na'am kama Biblia ndio wa ataituka na safari yangu hii nimekujia litualimani ili wale unifunza mimi mimauli mtaushida katika mambo uliyofunzwa katika mambo ya ngono hii ndio ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala anatupa simulizi hizi kwenye Qur'ani mimi na wewe ikiwa mjumbe wote amechukua effort hii juhudi hizi tamu na mashaka haya katika kuliandea swala so nzima la ilmu je yeah. mimi na wewe ndio tukae tuyu kwa kuona kama tushakuwa atwazima hatu hatuwezi tena kusoma hatuwezi tena kusoma kwa watoto wadogo na haya na yale ambao shetani anatupambia tufanye ilmu bila tufanye matendo bila ya ilmu kwa kuwa muda umepwenda au ndio tukae sup kwa kuwa kusali tutende amal bila ya ilmu hizi simulizi Allah amezilika kwetu ili mimi na wewe tuuidike na tusome nas'al Allah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 ni kaska amanzizo kwa bora kulikweli kizama mtume wa Allah huu juhudi aliyochukua chukiwa taitajidi ilmu nafsu gumza kwenye Qurani au kaska sunna ikizunguzwa ala al-itlaq yakusudiwa duku zangu wa islam kujifunza isimu ya dini min afdal al a'mal nikasta amali zinazakuwa bora zaidi علامة hiya wa huwa alama nahiyun alama alama al khair kat alama al khair qala الله alayhi wa alihi wa sallam ama yasma sallana salam uzwijake mtume yule ambaye Allah anamtakia khali basi hu mtambulisha katakadini hu fa fikri katakadini ofa isu katakadini nduguangu muislamu usijikalie kali ukatenda amal bila ya ilmu utakuja kufanya mambo halafu yaumul kiyama wao yote sio umeyafanya bila ya izimu umeyafanya bila kuuja kwa mtume wake alayhi salatu wasalamu ndugu zangu waislamu la shakka an alinsana hapana shaka yoyote kwamba mwanaadamu mwanaadamu yoyote yule kabla an yukdim ala adaei عمل ma kabla ya kuendiya kutekeleza amali yoyote ile anataka kufanya la bunda an yaarif al tariqa فان البدء التي يؤدي بها ذلك العمل اماه ان على وجه صحيح ككما من اليقوا سواسوا اليقوا حتى يكون هذا العمل صحيحا الى عمل يتكلفه هي عمل صحيح كبيسا muadili anapokata hali ya kuitekeleza hiyo ya amali hiyo na no kuitekeleza aitekeleze kwa ajili ya kupata natija ya amali hiyo allati turja min warahihi nakija ambayo yatarajiwa kupatikana nyuma ya amali hiyo asijifanyie mtu amali tu kwa kubahkisha aitekeleza kfastahalia kupatania kupata matije inayotarajiwa kupatikana nyuma ya amali hio fakaifa fakaifa yoktimu alinsanu ala ibadati rabbi vipi mwanadamu akaiendaya kuitekeleza amali ya mola wake yoyote ile hiyo alati takawqafu alaiha التي كتوقف عليها نجاته من النار ودخوله الجنه في من دام Atabahatisha. kuendea amali yoyote ile kuitenda. amali amayo amali hiyo ndiyo inatawaka yategemea kuokoka kwake kwa kwa yeye na moto aifanye vizuri amali hiyo na kuingia kwa kayeme peponi. aifanye vizuri amali hiyo ndio itamuokoa na moto na ndio itakuwa sababu ya yeye kuingia peponi vipi ataiendea amali hii biduni ilmi. bila la ilmu وهذا حال اكثر الناس. ناينو هاي watu wengi. wengi wanasali kwa kubahatisha. wengi wanakwenda hija kwa kubahatisha. wengi wanasoma Qur'an kwa kubahatisha. wengi wanafanya ibadati mbalimbali kwa kubahatisha. msimu huu au mwezi huu tukufu wa Rajab una mali mingi ambazo zinafanywa bila ya ilmu ya watu wameshikia watu wanasema na wao wanafanya bila ya ilmu yoyote Vipi bila adam watabahatisha kuendea jambo ambalo litamsaidia kuingia peponi na litamsaidia kuokoka konda motoni ataiendea amali hii ya Mola wake bila ya ilmu amali yoyote na shurti mbili shirki ya mzalihi amali yake na amali yote. Binaadamu mtendavipi kutenda amali yote bila yakujua. Duku zangu waislamu, anasema al-allama Sheikh Fouzani, taqab Allahu ta'ala, katika mukaddima kwenye kitabu chake Mulakhasu al-Fiqh, anasema wanadamu watu wamegawanyika katika kutenda amali njema katika mafungu matatu. فَمَا لَمَنْ ذَو الَّذِينَ يَعْمَلُونَ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ وَقُرُؤُهُمْ وَنَتَنَدَّى أَعْمَالِ ذَو جُوهَ يَعِلمُ النَّافِعُ وَلَا يُفْنَى أَعْمَالُ ذَو يَعِلمُ لَجَمَنْفَعًا هَؤُ نُهْوَالَامَ اللهُ أَمْوَتَجَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا كُنَ اللَّثِ نَكُنْيَ عَمَلُ وَنَزْعِ لَكِنَّ هَوَاتِمِ عَمَلِ ذَاوْ كَمُجِيبِ وَعِلْمِ نَكُنَ اللَّثِ ثَاتُ نَكُنْيَ عَمَلُ يَعْمَلُونَ بِلا عِلْمٍ وَنَتَّى عَمَلَ بِلا وَعْيٍ يَوْمَيَّتْ مَكُنِيَّاتُ هَذِهِ قَسَمَ يَمْكُفَانِي وَفِي كَتِكَا سُورَةِ الفَاتِحَةِ كَتَآيَ سَمَاءَ يَهْدِي النَّاسَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ تو انغوس نجيا يلونيوكا صراط الذين انعمت عليهم نجيا يا wale uloana emesha asidqina walshuha da walina wanaoshindigia halia ni karemu miongoni mwa waliopotea hawa ni wale ambao ya'maluna bila 'ilmi wanafanya bila ya 'ilmi hawa ni manaswara wale ni wayahudi wale kule ni watu wema kwa hiyo mtu yote yule ama yanaha nahawahu akaikaa koil kwa mwenendo wa mayahudi asiyeakasoma mtu izaya akaona ha kumeko hapa mayahudi akajiona yeye hayumo la yoyote atakayefanya amali zake kwa ilmu bila ya kukutekeleza ikawa ilmu anayo haitendai kazi na ha na huwa amekwenda katika mwendo wake yahudi ataingia katika wale walofunikwa na yoyote amaye atafanya amal bila yailmu ameingia katika kundi la manasara nahwa nahwahom naha nahwaho amekwenda munoo kwa hiyo na yeye ataingia katika kundi lile الله تجعليه تremo katka wale kundi la manzo ambao wana ilm ya jamani fa'a wa latinda amal sarakum mujibu ilm wa nas'al Allah tawfiqa wa sadaqa Allahumma raddana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar Allahumma arhamna innaka bi rahim wa la tu'adhbna fa anta alayna hadir outuf bina fima jarat bihi al maqadir innaka التي حفظتنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم